Bismillah. سماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خلقكم نَمَا فَكَ بَوْتَ وَلَوْ هُم مَّا يَمْنَعُهُم لِّيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَاثِ أَو مَن يُمنّ مِنَ اللَّهِ ويدخل جنات تجري من تحتها الأنهار فيها أبدا. إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله What I'm saying. bin <tıklı> ta أتقوا الله ما استفعتم وهموا وأطيعوا ومن Even 121. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم